سورة الانبياء عليهم السلام وقل قال عن شهب واخيرها على وقل والصلاة وتسميع فتح الضم والكسر غيبةا سي والياصابي والصم بالرافع وكلا وقال به في النمل والروم دارم ومثقال معلق ما بنا بالرافع اكلي جودا دم بكسر الضم راوم ونونه ليحصينكم صفا واني يسع عن وسكان بين الكسر والقصر صحبات وحرمون وننجحذف وسقي الكاذي صيلى وللكتب اجمعان شامرا ومضافوها مع ما الساني اني عبدي يا مجتا